أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان وَمَن يَكْفُر بِالْإِمَامِ فَقَدْ حَبِّقْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وإن كنتم مرضى أو على سفد أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموه فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانفُضُّوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه وائتيتم الزكاه وامنمتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهن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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكعوا به فأغرينا بينهم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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم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 فقد جاءكم بشير ونبير والله على كل شيء قدير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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُم مَّوْعِدًا فَإِذَا دَخَلْتُم مُّ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس انَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِي رَمْنٍ مِنْهُمْ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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك مكالا من الله والله عزيز حكيم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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا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 والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه لما بَيْنَ يَدَيْهِ من التوراة وهدى دو وموعظة للمتقين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 ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِن تَوَلَّوْا فَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَسَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سترى الذين في قلوبهم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 يقيمون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل, وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطه ينفق كيف يشاء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 هم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُزِلَّ إليهم من ربهم لا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمّة مقتصرة وكافرٌ منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت بسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ولا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك ضياؤ وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمَنَ بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه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 والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كما ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم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 قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كفيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 وَكُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يَا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنسغ والأوصاب والأذلا مرجس من عمل الشياخون مرجس لعلكم تفلحون ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم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 أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز زنتقام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 ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يسترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم أو آخران او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إننا إذا لمن من الآثمين فإن عثر على أنه مستحق إثم فأخران يقومان مقامهما فآخران يقومان ما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 وَإِذْ كَفَتَ الثَّبَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحواليين أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ قَالُوا آمَنَّا واشهد بأننا مسلمون مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ نَاعِسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَةً مِنَ السَّمَاةِ قَالَ اسْتَخُلَّهَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطنئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ما ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتم من ورزقنا وأنت خير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 انفعوا الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم